أَيْذَا موسوعه النابلسي ا ذ ك رَجْعٌ ب د للعلوم الاسلاميه م و ع اسماء ب حَفِيظٌ ا ل ك ذ ل و الحسنى ب ا الغرور جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي ي ج أ َ ف َ ل َ م ْ ي َ ن ظ ُُ ر و ا إ ِ ل َ ى ا ل س َّ م َ ا ء ِ ف و ق ه م كيف ب ن ي ن ا ا ه و ز ي ن ا ه ا و م ا ل ه ا م ن فروج ولرض مددناها و أ ل ق ي ن ا ف ي ه ا ر و ا س ي ا أ ن ب ت ن ا ف ي ه ا من كل ز ونزلنا ج بهيج تبصرة عبد وذكرى لكل م من السماء م ا ه Thank you. ف أ ن ب ت ن ا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد و أ ح ي ي ن ا به ب ل د ة بيتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح و أ ص ح ا ب الرس وثمود وعاد وفرعون و إ خ و ا ن ن و ط و أ ص ح ا ب ليكة وقوم تبع كل كذب ولقد ف ح و ع ي أفعينا ا ب ل خلقنا الأول بل هم في لبس هم م في خلق خ ولقد ل ق جديد ن ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد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 هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفير عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إ ل ه ن ا خرف القياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أ ط غ ي ت ه ولكن, ولكن كان في ضلال بعيد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 ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد إ ن في ذلك لذكر لمن كان له ق ل ب ن و ا ل ق السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م وما مسنا باللقوب ما و بحمد ربك قبل طلوع الشمس و ل الغروب ومن الليل السمع وإدبار ومن فسبحه السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون ا ل ص ي ح ة ب الحق ذلك يوم الخروج إ ن ا نحن نحيي ونميت و إ ل ي ن ا المصير يوم تشقق لض ر عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أ ع ل م بما يقولون وما يقولون ل ف ض ي ل ب ا ل د ك ر محمد راتب النابلسي